لو ما سلام يسكن ظلة بون دماء تنزف كما هي أفكار أحيى القوما ركنت جهلا نسفت صلا بكر عمل بذل حسن شجر وارف يقذف حلوى ذقط عبيد برب القدر عون شباب يمسي أملا يا زخما أنطرنا بفساد بشرنا غيما يمحق ذاك كيما نور اللاح هناك ضياء العالم من هنا الآن يا فكر واعي يا عمل حسن أسطورة أمل ضياء عرب وأذان سلام وجهاد ضمير قلب وعقل باصيرة صدق أسطورة أمل ضياء حلم أسطورة أمل للعالم قبله